دع لذيذ الكارا وانتبه ثم صل واستقم في الدوجا وابتهل ثم قل يا مجيب الدعايا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجيد قابض باسط حاكم عادل كلما شاء فعل ظاهر باطل خافض رافع سامع عاليم ما بحكمه ميل أول آخر ليس له منتهى جل ما له شريك ولا له ماذا البعد نطفك بنا رب نفعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل يا مجيب الدعايا متم الرجا أسألك بالذي يا إلهي نازل به على المصطفى مع شديد القوى واسألك بالذي دك صلب الجبل الغنى والرضى والهدى والتقى والعاغوا ألعاغوا ثم حسن العمل واسألك غاديا ماديا كل ما لج فيها الراعد حل فينا الوجل غادي صادق غاديق ضحيق باكيا كلما مزن هطل المحث المرث المحن المور عاميا ساميا آنيا متصل واسألك بعد ذا عارضا سائحا كني دقاق مذنى ساحا به طاب دائر حائر عارض رائح كل من شاف برق تخاطف جبل من سحاب الحقوق صدوق جهول عريض مريض واني عجل كني مزنه إلى مرتدم مرتكم في ميدان السيداد أميرات الحلل ناشي غاشي سداه فوق السوها كني مقدم سحابه جرج عجل مدهشم مرهشم مرعش من عشن لمع برقك ما سيوف هند تسل كالنينة رطاها يوم ما حب الهوى من جبل و ارتهش و اشتوال كلما اختفق و اصطفق و انتفق و استاهل و انتهل انها ملك من مظلم من موجف مرك من جور سيله عمل و عرو الساهل به الحصاب الوطى من عالى من حين بالنفا والغاذى بالشالل أحين مرتوا واستوا وابتوا واستقل وانتقل اضمى حل المحل بعد ذا آخر ما حمي جور ما ثمي شيل الشجر في مي سيل الفاحل كل ما ازدجر وانتجر وانفجر ما هي حط الحجر في جروف الجبل والفياض خصبت والرياض عشبت والركاية رجعت والمقلس فاهل والحزوم اربعت والجواز سعت والطيور اسجعت فوق زهر النفل كالني وصف اختلاف الزهر بتلاون فروش الزوالي تفل بعد ذا علها مرهش قلط في بيقاي اربعا من سماك العزل بعد هذا يحل الزلال بدلال غادر الشهر سقار راستيات النخل راستيات المذاني طوال الخطوق نستطيل المقادم جريد النظل حيثن الذخائر لا ما بقى بدا ما يدير الهدير الجمل تغتني به رجال الحريق هم قورو من كراميني لاجل ما هم جزال العطايا غزار الجفان هم لباب للضيف بليلين هاشل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء استاجب دعوتي إنني مبتال الإمحى سيئاتي واعفو عن زلتي فإنني يا إلهي محل الزل فالذي مد فيك إلهي فلا خاب من مد فيك إلهي أمل اهدني يا إلهي فإني أقول دع لذيذ الكارى وانتبه ثم, ثم ختم الصلاة على المصطفى عدي من حَسَب صدوقن وهل